قيل يا نوح اهبط بسلام منا وبركات عليك وعلى أمم من من معك قيل يا نوح بسلام وأمم سنمتعهم ثم يمسهم منا عذاب أليم